قال رحمه الله باب فرض الجمعة وهذا لم يختن فيه العلماء وأن الجمعة فرض على كل مسلم مكلف بالغ عاقل غير مسافر مقيم حر فالجمعة عليه واجبة على كل مسلم بالغ عاقل حر مقيم يجب عليه أن يصلي الجمعة ولا يجوز له ترك الجمعة ولم يختنف العلماء فيما سمعته من وجوب فرضية الجمعة على من دكر آنفا والأدل على ذلك ما ذكر الإمام هنا فإنه استدل بالآية وبالحديث تحت هذا الباب فرض الجمعة وهذا الاستدلال أيضا مسبوق به الإمام رحمه الله بالإمام الشافعي في الأم فإنه استدل بالآية واستدل بالحديث وقال فالتنزيل والسنة يدلان على إيجابها وصدف التنزيل هذه الآية والسنة نحن الآخرون إلى أن قال ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم والفرض معلوم عندهم فهي يوم فرض عليهم لكن ضيعوه فهدان الله إلى هذا اليوم الفرض وهو يوم الجمعة استدل بالآية وبالحديث الذي بعد الآية على فرضية الجمعة وهذا حكم لم يختنف فيه العلماء كما سمعتوا أن الجمعة فرض على من ذكر وصفه ومن توفرت به الشروط المتقدمة مسلم بالغ عاقل ذكر أيضا يضاف ذكر مقيم تجب عليه الجمعة لأن النساء صلى الله قال الجمعة حق على كل مسلم إلا أربعة امرأة وصبيا وعبدا مملوكا ومريضا فهؤلاء لا تجب عليهم الجمعة الجمعة حق على كل مسلم إلا أربعة وذكر امرأة وصبيا وعبدا مملوكا وهكذا أيضا الذي والمريض أحسنتم ومريضا هؤلاء الأربعة لا تجب عليهم الجمعة وهكذا المسافر لا تجب عليهم الجمعة ولا سيم السائر فإنه لا يعلم عن النبي عليه الصلاة والسلام في أسفاره أقام جمعة هذا لا يعلم عنه أنه في سفره صلى الجمعة فإذن أيضا يلحق بالأربعة المذكورين في هذا الحديث السالف المسافر لأن النساء لم يصلي جمعة في سفره حتى في حجه عليه الصلاة والسلام صادف جمعة فلم يصلي جمعة بل صلى ظهرا قال باب فرض الجمعة صلاة الجمعة كغيرها من الصلوات تقام بالإثنين فصاعدة ولا يشترط لها الأربعون ولا أدر من ذلك ولا أكثر بما تنعقد بما تنعقد بها أو به غيرها من الجماعات في الفرائض والصلوات والصلوات التي هي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر تنعقد باثنين فصاعدة وهكذا صلاة الجمعة على الصحيح من أقوالهم إن شاء الله أنها تنعقد بما ينعقد به الصلوات الأخرى تنعقد باثنين فصاعدة وذهب بعض العلماء أن تنعقد بثلاثة دون الإمام ومنهم من قال بثلاثة دون الإمام تنعقد صلاة الجمعة والشافعية رحمهم الله من الذين تفردوا بهذا وأن الجمعة تنعقد بأربعين ودون الأربعين لا تقام الجمعة وهذا قول غير صحيح وما جاء عن بعض السلف عن الصحابة أنهم صلوا أربعين هذه مصادفة اتفاقا وليس قصطا أنهم أرادوا التجميع بأربعين وإنما حصل اتفاقا وحصلت مصادفة وتقديرا من الله سبحانه وتعالى فهذا لا يستدل به على اشتراط الأربعين في الجمعة فلا يشترط الأربعون في إقامة الجمعة بل الجمعة كغيرها تقام بالأربعين وبالأكثر وما دون الأربعين إن تيسر العدد قال الأربعون وإن لم يتيسر إلا الدون صلوا وليس لهم أن يتركوا الجمعة من أجل أن العدد لم يقتمل هذا ما عليه برهان ولا عليه قرآن قال باب فرض الجمعة وترك الجمعة أمر خطير أعني صلاة الجمعة فإن النبي عليه الصلاة والسلام فهي من الواجبات من أوجب الواجبات صلاة الجمعة لذلك جاء تحذير جدا من التفريط فيها ومن ترك بعض أعدادها في جمع مختلفة قال عليه الصلاة والسلام لينتهين أغوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم لا ليكونن من الغافلين هذا وعيد شديد والله وهكذا قال من ترك ثلاث جمع تهاولا بها ختم الله على قلبه واشمعوا من الحياة الذي يترك ثلاث جمع تهاونا بها والله يختم على قلبه ما مع هذا فلا إله إلا الله ما أكثر من يتركون الجمع في الزمننا هذا كثير ولما كثير كثير والله أنهم يعرضون عن الجمعة ويذهبون بعضهم بعد قات ربما هو بعضهم بعد له بعض ضياع والعياذ بالله هذه الوعيدات الأكيدات الشديدات في من ترك الجبع ثلاثا فصاعدا فيخشى عليها أن الله يختم على قلبه وإذا ختم على قلبه فماذا معه فإلا إلا ما أشرب من هواه فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا بعد ذلك إلا ما أشرب من هواه كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون فهذا الحديث عظيم من ترك ثلاث جمع تهاونا بها ختم الله على قلبه وهكذا لينتهين أقوام عن من الجمع والجماعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين قال باب فرض الجمعة لقول الله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله والشاهد فسعوا أمر والأصل في الأمر الوجوب ولا يخرجه عن أصله الأصيل إلا دليل يدل على الصرف وليس ثم دليل يدل على صرف هذا الأمر فإذن الآية يستدل بها على وجوب الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله فيجب على من سمع النداء أن يسعى إلى الجمعة وأن يسعى إلى صلاة الجمعة ولا يجوز له أن ينشغل ببيع ولا بشراء ولا بغير ذلك من المباحات فضلا عن المحرمات فليس له أن ينشغل بشيء بعد سماع النداء بل الواجب عليه السعي وأنه يخرج للصلاة ويصلم على المسلمين ومن ترك بعد السعي أو بعد النداء السعي فهذا آتم ومن شغل بالبيع بعد النداء فهو آتم والبيع ينعقد لأن الجهة منفصلة لكنه آتم على الصحيح أن البيع ينعقد والشراء ينعقد ما آثمان على بيعهما بعد النداء للجمعة ومن أهل العلم من يبطل البيع والذي يظهر أن البيع صحيح لانفصال الجهة ويحرم عليه البيع وإذا باع وقع في الإثم والصلاة صحيحة وبيعه إن شاء الله صحيح مع إثمه قال إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وصيغة خير لا تدل عن الاستحباب فإنها قد استعمل في غير ما وضعت له فإن خير اسم تفضيل يفيد المشاركة وزيادة لكن استعي وترك البيع خير وليس معنا أنه موحرام إلى باع الشخص لأن المقصود إنما هو أخير فقط لك وأما إذا بعت واشتريت فأنت وقعت في غير الأولى وفي غير الأفضل هذا موه صحيح بل هذا حرام البيع ولفض خير لا يدل على أنه جائز لكن خلاف الأولى وخلاف الأكمل لك والأفضل لك وهكذا أيضا سعي بعد النداء لا يدل على أنك إذا تأخرت وتخلفت إنما تركت الخير وتركت الأفضل ولست بآثم بل أنت آثم فإن الله مرك بصلاة الجمعة وبالسعي إليها بعد النداء ولا تنشغل بشيء مما فيه مصلحة أو منفعه لك خلاص قف عن كل ما بيدك وينبغي الاستعداد إلى الجمعة قبل ذلك لما جاء من الفضيل فيه قال وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون قال حدثنا أبو اليمن فضل حكم بن نافع كان يبغض أهل الأهواء ولا يحب أن يحضر أحد من أهل الأهواء حلقته متعبون أهل الأهواء وما ينبغي الركون إليهم والإطمئنان إليهم والمعاضض بهم والمظاهر بهم فإنهم أهل الخذيلة ودأبهم الخليلة وهي صفة ملازمة لهم لا تفرح بحلقة كبيرة تضم أهل الأهواء فما كان يحب أن يحضر مجلسه من أهل الأهواء أحد لا خير في أهل الأهواء والله متعبون إن وجد الخير فيهم فخيرهم قليل وشرهم أكثر قال حدثنا أبن يمان قال أخبرنا شعيب نعم بن أبي حمزة أبو بشر ما اسم دينار أحسنت قال حدثنا أبو الزناد نعم عبد الله بن ذكوان أحسنت أن عبد الرحمن ابن هرمز أبو داود أحسنت أن عبد الرحمن ابن هرمزة الأعرج مولى ربيعة بن الحالث حدثه أنه سمع أبا هريرة مسو أبي هريرة على الصحيح عندهم <تصفيق> عبد الرحمن بن عوه <تصفيق> عبد الرحمن بن صحر حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن الآخرون أي في الزمن وأما في الفضل فنحن متقدمون على غيرنا فتأخرنا إنما هو زمنا وأما فضيلة وكرامة فنحن أقدم من غيرنا عند الله سبحانه وتعالى هذا فضل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أن جعلهم متقدمين في الفضل والكرامة وين تأخروا زمنا أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن الآخرون السابقون يوم القيامة هنيئا لهذه الأمة والله هنيئا لها شرفها الله بشرف نبيها وأكرمها الله بتكريبه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم هذا نبي كريم وأوقدت أمتك ما يقال بالمجاورة وفضلت على غيرها من الأمم وفيهم خير لا شك أفضل من تلك الأمم تلك الأمم قالت سمعنا وعصينا وهذه أمة قالت سمعنا وأطعنا أفرانك ربنا وإليك المصير أمة الاستسلام أمة الإدعان أمة الاستكانة والإنقياد لشرع لا سبحانه ولا سيم صدرها فصدرها صدر هذه الأمة صدر خير ثلاث القرون الأولى المفضلة صدر صدر خير لهذه الأمة فنفعت الصدرية من تخلف عنها من الخلف نفع السلف فلم يمقت الله هذه الأمة كما مغت أمم متقدمة لأن صدرها استسلم لشرع الله سبحانه وتعالى وأذنوا وأذانوا لهذا الشرع وانقادوا لهذا الشرع فحصل خير كبير وفضل عظيم لهذه الأمة وهكذا من تأخر متقدم متأخر ممن استقام وسلك السبيل وممن أخذ واقتفى اثر من تقدم من السلف نفعهم هذا الخير صلحان امم متقدمه قنيلون جدا صلحان امم متقدمه قنيلون صلحا امه محمد كثير ثلاثه قرون مفضله فيها امه من الناس من الصالحا امه من الناس من الصالحا مجتمع الصحابه من وسم بأن صحابي ليس المنافقين كلهم صلحاء رضي الله تعالى عنهم والتابعون هذا الأصل فيهم من أدرك الصحابة فيهم خير عظيم جدا فيهم علماء كثير ترجم لهم كثير علماء من التابعين وأثباع التابعين ومن جاء بعدهم فما أكثرهم الله ولكن لو نظرتني بني إسرائيل صلحاء قليل فيهم وهكذا من تقدم في زمن نوح بعد نوح غنيل جدا يأتي النبي وليس معه أحد ويأتي النبي ومعه الرجل والرجلان ويأتي النبي ومعه الرهيط أو الرهط وأمة محمد يأتي نبيها ومعه أمة من الأمم عليه الصلاة والسلام أكثر سوادا وأعظم عددا وأكثر نفيرا جعل الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم ولم يسؤه في أمته قال يقول نحن الآخرون فلذلك ادخر رسول الله شفاعته لهذه الأمة في الآخرة نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا عندما من أسأله فإننا نحتاج أن نسأل سؤالا نحويا قوله بيد أنه نعم اسم استثناء بمعنى غير هنا أحسنته ويقال في لغاتها ميدا والأشهر بيدا وهي اسم ملازم للإضافة إلى أن المصطرية المفتوحة الهمزة بيد أنهم فلا يستعمل إلا كذلك مضافا ملازما للإضافة والمضاف ليه مصطر من أن المفتوحة الهمزة وما دخلت عليه واستعمالها تستعمل على معنييني المعنى الأول هو الأشهر أنها تكون بمعنى غير إلا أنها لا تقع مرفوعة ولا مجرورة بل تلزم النصب بيد أنه فلا يقال بيد ولا بيدي بل تلزم النصب بيد أنه وهي بمعنى غير عنده في اللغة هذا الاستعمال الأول أنها تكون بمعنى غير إلا أنها لا تقع مرفوعة ولا مجرورة كما تقع غيره بل تلزم النصب ونصبها على الاستثناء ولا تقع صفة أيضا ولا تقع في الاستثناء المتصل بل تقع في الاستثناء المنقطع فحسب فلان كثير المال بيد أنه بخير فلستعمل في الاستثناء المنقطع الذي ما بعده ليس من جنس ما قبله لا في ذات ولا في وصفية فلان كثير المال بيد أنه بخيل. فبيد هنا اسم استثناء بمعنى غير منصوب علامة نصف الفتح الظاهر على آخره والاستعمال الثاني أنها تقوم بمعنى أجل ومنه الحديث الضعيف أنا أفصح من نطق بالضاد بيد أني من قريش أي أجل أني من قريش فلذلك كنت أفصح الناس أنا أفصح من نطق بالضاد بيد أني من قريش من أجل أني من قريش صارت الفصاحة في نسانهم أهل العرب وأنا أكملهم فصاحة هذان استعمالان لبيدا من يعيدهما فضل الاستعمال الأول بمعنى غير إلا أنها تلزم النصب وتقع في الاستثناء المنقطع فقط ولا تقع صفة هات والثاني بمعنى من أجل أنا أفصح من نطق بالضاد بيد أني من قريش من أجل أني من قريش أحسنته وذكر بيت من الشعر عمدا فعلت ذاك بيد أني أخاف إن هلكت أن ترني أي تصيحي من الرنين والشاهد بيد أني عمدا فعلت ذاك بيد أني من أجل أني أخاف إن هلكت أن ترني أي أن تصيحي عليّ إذا هلكت فهي بمعنى من أجل أني أخاف فهي للتعليم على هذا تفيد التعليم قال بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا نعم غير أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا لكننا أفضل منهم وأكرم منهم عن الله سبحانه وتعالى وإن سبقون في الزمن أوتوا الكتاب قبلنا فنحن أوتين كتابا بعدهم لكن سبقنا في الفضيلة والكرامة وهم سبقوا في الزمن وهذا ليس على يعني في جميع الأفراد قد يكون في نوم متقدما من هو أفضل من في أمة محمد وهم كثير لا شك كثير من أمة محمد تابعوا هؤلاء الفجرة لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه حاربوا الدين حسبنا الله نعم الوكيل والله حرب للدين واضحة جنيا ولكن الله غير على دينه ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه وهذا موطن الشاهد فرض عليهم فاختلفوا فيه فهدان الله له فالناس لنا فيه تبع وهذا فضيل ظاهر ليمة محمد أن الناس تبع لهم في الأيام نحن سابقون في أيامنا وسابقون في كرامتنا وفضيلتنا اليهود بعدنا والنصارى بعدنا ما هذا اليوم مع أنه فرض عليهم فحصل الخلاف فيه ولعله لم يعين ولم يهتدوا إلى التعيين فأطلق لهم هذا اليوم ولم يهتدوا له واهتدت أمة محمد لهذا اليوم إما إن من يكون للتعيين لهم من باب كرامة لا لهم أو يكون اهتدوا له من غير تعيين مثل اليهود لكنهم ما اهتدوا كيل لهم يوم فاضل مثلا بس ما اهتدوا إليه إلى هذا اليوم الفاضل وأمة محمد أقامت الجمعة في مباشرة قبل أن يأتي النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة إلى المدينة فاهتدت إليه اهتدت لذلك إلى اليوم وجمعوا في يوم الجمعة لكن الذي يظهر أنه عن طريق الوحي والتعيين عن طريق التعيين اهتدوا لذلك اليوم وأما بني إسرائيل فلعله لم يعين لهم هذا اليوم فاختلفوا فيه أو عينة فاختلفوا فيه فمنهم من قال السبت أفضل نريد السبت ما نريد الجمعة ففضلوا السبت وتركوا الجمعة الذي اختاره الله لهم وهذا أقرب وهكذا النصارى اختلفوا فيه منهم من أراده ومنهم من أراد الأحد واختلفوا في ذلك وأما محمد أجمعت على الجمعة فلم يهتدوا إليه الخلاف الذي حصل ثم هذا يومهم الذي فلض عليهم فاختلفوا فيه فهدان الله له فالناس لنا فيه تبع ان يهود غدا والنصارى بعد غد فعندما اسئله لكن وقت اظنه غياض ومعدن اذن بارك الله فيكم بعد ان شاء الله نسان هذا السؤال النحوي اليهود غدا والنصارى بعد غد تفضلت